فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون أرملة عندها مال كثير ولكن عندها أيتام فهل في مالها زكاة كردي والله بيوجنек مال <سؤال> زوره بلام مناله تيويشي هيا آية زكادلة ماله كيداه هي أننا دلوقتي برأيكم زكادلة ماله وتعلق به ذي مشا وهيا دنا الزكادلة كي واجب ده بيلاخدي مال <سؤال> ده واجب ده ما دام أو بيوجنام ماله ما له كيد تحدي نصاب أو ده بي زكاة نمش غادي كي بوكسانك استار ريز كامل نواريزي 4 دروز دا كان لكاتين ويشكدن اما خلاف سنه ابراكان يا عمر اخو عليه الصلاه والسلام د فرموا صفوفكم الاول فالاول تارزي كم تعاونك اما تشو دوام براد دوام تعاوني ما تشو واسم خلاف سنته رجل اسلم في هذا الشهر ولكنه يخاف من اظهار اسلامه فما هو الحل نازل العذر كيتشيا کدا ترست تا زم مسلمان بولم وانګه دا پیروزبای لهدا کین دعای خیري بود کین خوای پرودګر ثباتي بداته خوای پرودګر استقامتي بداته او بهشتي بنسبه کا بخاتنه او جوانکانی و ارمتیشي بدات بتوانه اسلامت کي بجواني درخات بس کدا فرمای نا ورت دريخات ک فعلاً اگر خوفي شي مبنون به جواز له خوفي محقق ک ترسي کي اكيد هبه لوانی بو کجری یعنی تعذيب بدري كارساتي تشبسر بهندري او با هجرت كبره اگر بتواني با هجرت كه لشوينه كوكا مترسيها اظهار اسلامتك كه بو شوينه يشترب روا چونك خويفر اوغارده الله واسع وايا فاعبدون زبي خوف تو خود مسلمانين بروبو شويني تشتر الله خواي برودغار يجد في الارض مراغما كثيرا وسع خواي قبل الدرق خير بودكاته ورس قروزيد بسرداده بخشي بس لبيناي خواي حجرت كي ان شاء الله خير ديت رت وباذن اخوا كاوشد نتواني ونشتواني اظهار شيكي هيتشارد نبو فتق الله ما استطعتم بجوريت وانا اخو التقوى خواي جربك حاول دا اسلامتكي خوشد اوان بفارزي يك جار اظهار نكاي دفرمه رومكنو يك ثوب اليسر إسقاط، آه صلاة الإسقاط بمردو أكيرت دعاء تعزيقين، صلاة الإسقاط درويه، بكورتي وهذا لم درويه أصل واساسي نبرة برزكالم، إسقاط يعني خستن، لسر كسك إسقاط الصلاة عنه، يعني نيجي لسر بخي، شون نيجي لسر دخن؟ كاتك أو فيها ودمريت أو وفرت دمريت، دين مجموعيك، كسكود ابنه وما مصايك. لگر رزم دا ک ندبه کاری واب کن لگال چند ما مستعک به کوکودا بنوا یا چند کسیک دینن یا چند فقیه چی خوی دینه مبلغ یک پاری میراتی آم ردو دینن دیدات هیکمی اندلا ب اولابرین واجکی اندلا قبولم کرد اوجادوایل دستی انتود دیدات اولابرین از ام تا اودروشی لسر لاتو جاریه کم نوشی لسر لاتو اوجالیو اردکی تو قبولی کرد دیدات الابری آمروج وی کنیج همت چی اودرو دارسته اغر و ابو عدول من كانها مو ببهشت بنويش ايش نكنو فقير ايش قرب بردوام عباده اخوانك الى المصير بس دوله كان ويشكا باريزور جدي على اسقاتم بوبكنو تاب من عمل من ذكرنا مؤمن فلا او اما بپارد وای مردنش تا لجیانش داد و دلی نه تو پارسارف که کمر دیالله اسقاطی باب اما درو ابربر ز کم هیچ بالجیشی لسر نیا بایه هرچند با ویش لنان و خالق واژیل بین نوشکاو پاره بفرودر و دعای خانجی فری خویانو طاو کابرانویجی لسر نم. اما چی؟ والا اشبه اشبه بیدین النصارا دینی جاور چون بازم کردو رجانیک شما قشیگ لکوش که دادنشیه لدرگای کنیسا و کابر. زینای کړدوه های نازارم چی تاوانی کړدو دې چن جونې هک داتا په شکله کوشککاو د لبرولت خوشبم د برولت خوشبم ادا تو چی قربا سر لو خوشبی خوای گورکل عبد خو خوش نه تو چی په اړه تو علاقه شلید خوش ده بیت او شته نه برکانم پینه خالوتين بخوال اسلام دانیو هیڅ بل لسر نیا دله في ما نقولن بس برانبر علماني كان دالن خروج حرامه برانبر محمد مرسي نتأنى ود خروجكى سري حرامه بوشوني جناب تانشيا والله براي برانبر محمد مرسي خوا خوي دزانة كأول لحظة بينيم انقلاب انقلابك بو أما خروج بليك راء أما كاريتشين أو كاتمن وتمشارعيني وكارجي شرعيني كأو بناء سلفي شنبيني حزبي نوري ناس سلفيك سلفيني نو أنا كأو شنبيني لدواء قشياك داني اجتبوكتم إنا لله وإنا إليه راجعون ما الدم يا كذلين وعنا السلفينين. بلان بداخله سيري كاستالة شوية داني اجتوى لبرست قشياك وداني اجتوى اجلا قالوا كسانا كانقلاب لك أو خروجي كدوه نوالله برأي ما أصلا إنساني مسلمان دبي يجمن هجبيات نقبلين ولاد بلام بل خروج خروج جونابي بلام بلام محمد مرسي ك كسيتي دينارنا والله أو جائزة نوالله بجائزة نزانيه وبدروسنا نزانيه بلام هندشة تيب وباواقعي حال برا كن ابن عمر زاي خويف روت جاري اللي نحن مع من غلب من المسلمين نحن مع من غلب من المسلمين أصل إنقلابك ككلا حرام بو توان بو بلام ككلا وتعز حكم كوتدرس كسيتي استقرار يعني ولاتي كوتا دست أو جاء ديسان بين بلين إلا دبي بقرريني نوا أو يان غلط بو أكامكي بس خمين ريجي بس خمين ريجي بس خمين ريجي بس خمين ريجي بس كاول كاري بس فيتنا هي ترنيتكم مستحيلة و. إلا أن يشاء الله دنا مستحيلة أصلي خروجك حرام بو تاوان بو قناه بو أو داري كرتي دا قناه باره أما تذكره بو بواقع من دزمنتونية واقع يكاو حكومته يتر هيئستا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 او أو أدوهردوشي شرعية سيمياً بغلبة غلبة شرعينية وسيلية شرعينية بلام قاعدة فقهية دفرماء يغفر في الثواني ما لا يغفر في الابتداء أصلي اشتكنا جائزة بلام كبوب واقع آية او كسي متغلبة الحاكم المتغلب او حاكمي كزال دبي سر واقع كده حكم دقريتا دست تشيدك يخوب دست دس من التونية هذا واقع ده خلق كان دين خلق بام دين كره خلق بالو محرق مبن ولا تلقوا بايديكم الى تهلكه اما تنهفي تلوخ الرجال دنت نشيتو ظلم بو غدر بو اما استاوي بك اوش ظلم وغدر بو مسلمان لناد تشيتو خويني درجتو بي اويك برهمي بسودي شهب بو اسلام بو مسلمانا بو انسان صبر بجرى وصر جور لا ظلم صبر بجرين تاوكو حتى يستراح من فاجر تا مسلماناً إسراع حدا كان لكسي فاجر كدر أو يستري حبر يا كسي ك كسي بو خو كار خو قا باتو صبر اصبروا حتى تلقوني على الحوض بلام هول بدين وسيلة شرعي بكاربين النج وسيلة غربي وبيشرعي تقليدي كفار كينوى كواتها كبو تري والله نجوت راء خروجة برا والله وتو ما نبرا خروجة والله بجائزة نزاني برا بلام أوي استرج ذكري ديسان أوش بجائزة نزاني نجلا برا فلان الشخص أوش فلان الشخص بونا براءه وانيا طايدي اهلي سنه اويك مسلمان برو في فتنه ارجونا بالنخ رن بو چونك اكامي شي حق من رجيه وفي <تصفيق> كثير نيا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيكم إن كنتم لا تعلمون